بِسَّرَ الله الْعَزِيزُ الله اللَّهُمَّ محمد الرسول الله، اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الناس في خضم هذه العصور المتاخره برزت وبصوره جليه اليات مستجدة واحداثيات خدمت معظم بقاع الارض في تلقيه حاجياتها وتحسينياتها حتى أصبحت طوفانا ماديا جالباً منحدراً من فوهة بركان فجرته الحضاره المادية الجافة والتي اجتالت على حسابها كثيراً من المعايير الفاضلة كما أن حمأة التنافس على اكتساب مستجدات هذه الحياة لا ينبغي أن تكون حاجزاً مانعاً عن بقاء المبادئ الإنسانية الشريفة والتي رعاها الإسلام حق رعايتها بل وطالب بها ودعا إليها في كل حين وآن مهما اتسع الناس في او ضاقوا ما أشده مضغا ما تعانيه الأمة المسلمة اليوم إن كثيرا من موروثاتها الروحية ليذهب فرطا وإن غفلة قد بلغت من الناس مبلغ من يظن أنه مسرمد في هذه الحياة وكأن رحى الأيام وكأن رحل الأيام لن تدور عليه يوما ما مما أبرز الصدر الوحر واللسان المذيق والذي على اثره تندرس جملة من معاني الأخلاق الشريفة كما يدرس وشيثوا حتى لا يدرى ما زهد ولا رحمة ولا صلة ولا تواضع ولا لين. بل قد أصبحت مفاهيم بعض السذج من الناس تجاه التعامل مع الآخرين ومعاشرتهم إن لم تكن ذئبا اكلت كالذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغدى بزيد تعشابك، ثم تزعم أن الفلسفة الأخلاقية العظمى عندهم هي في انطلاق نظرة للاخرين هي في انطلاق للآخرين من زاوية كم تملك وما مركزك. ويرون ان في ذلك غنيه وضمانا للسلام والرخاء وعوضا عن التربيه والتهليب الروحي وان ما عداها فهي سجايا وخصال اكلت عليها السنون وشربت هكذا يزعم جفاه الاخلاق الحميده الذين اثرت فيهم المعاني النفسيه التي تعلو بعرض من الدنيا وتهبط بعرض وان اي خلل في الحياه الاعتياديه فإن المال يرممها والحسب والجاه ابو الصدع فيها أما إنه لو أدرك المسلم أن أول حق عليه للمسلمين هو أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته لعلم أن من فاق الناس بنفسه الكبيرة دون تمييز كانت عظمته حقيقة في أن يفوق نفسه الكبيرة متخطيا ما فيها من طمع وجشع وكبرياء. وبمثل هذا يصبح الناس أحرارا متى حكمتهم معاني الدعاة والتواضع والتواد والتعاطف تحت ظل الإسلام الوارث وأما المركز والمال والجاه فإنما هي عوارض سرعان ما تزول بعدما كانت رسما ظاهرا لا يمس بواطن القلوب فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمسف في الأرض كتب وهب بن منبه إلى مكحول أما بعد فإنك قد قد بظ... أصبت بظاهرك عند الناس شرفاً ومنزلة فاطلب بباطن عملك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تنازع الأخرى بمثل هذا كله عباد الله يتصل ما بين العظيم والسوقة وما بين الغني والفقير اتصال التواضع في كل شيء بعيداً عن معاني الدينار والدرهم وحماهما حتى يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أيها المسلمون التواضع بين المسلمين خصلة مرجوة هي أس في خلق المجتمعات ومقبض رحى حسن الاتصال بينهم لها مواد من الحكمة وأضداد من خلافها بتمامها وصفائها يميز الله الخبيث من الطيب والأبيض من الأسود المرباد المجخي كمالكوز إنه لابد أن يكون للتواضع بين ظهرانينا محل طري لين لم تستحكمه الشهوات ولا المصانعات محل يهش أمامه ويبش محل يحيل المجتمع أنهم ليسوا غرباء ولو تفرقت نواحيهم وإلا كان تواضعا مفقودا في تيه العقل المادي الذي اكتسى, اكتسى فاقده ثياب كبر مدمرة لا يهش له الناظر بل تغض منه العيون وتنبو عنه الأفئلة الحية وينفض الناس من حوله وحينئذ يكشف مضمار المجتمع عن الستال المسدل في صراع الأخلاق المحموم بين طغيان الانفه وطوفان الإعواز إلى التواضع إنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يمتنع عن التواضع أو يجبن عن تحقيقه إذ به تكتسب السلامة وتورث الألفة ويرفع الحفظ ويشعر الجميع بحقوقهم تجاه غيرهم والعكس بالعكس ألا فإن, التواضع الشريف ألا فإن تواضع الشريف ألا فإن التواضع الشريف إنما هو زيادة في شرفه كما أن تكبر الوضيع إنما هو زيادة في ضعته كالعائل المستكبر الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم، فيا سبحان الله كيف لا يتواضع من خلق من نطفة ملرة واخره يعود جيفة طلرة وهو بينهما يحمل العذره أجلكم الله إنه لو لم يكن بالتواضع خصلة تحمد إلا أن المرء كلما كثر تواضعه كلما ازداد بذلك رفعه لكان الواجب على كل واحد منا ألا يتزيا بغيره ولا جرم عباد الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمه يعني كاللجام والحكمة بيد ملك إن تواضع قيل للملك ارفع الحكمة وإن أراد أن يرفع قيل للملك ضع الحكمة رواه الطبراني والبزار بسند حسن وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فاقد التواضع عباد الله إنما هو امرؤ استعبده الكبر القاتل استعب استعبده الكبر القاتل والعجب الغالب فهو عنيد صلف به يخفو قبسه ويكفو فرسه فاقد التواضع عقله محصود لأنه بعجبه وأنفته يرفع الخسيس ويخفض النفيس كالبحر الخضم تسهل فيه الجواهر والدرر ويطفو فوقه الخشاش والحشاش أو هو كالميزان يرفع إلى الكفة ما يميل إلى الخفة فاقد التواضع عباد الله عديم الإحساس بعيد المشاعر شقي لا يتعظ بغيره غير مستحضر أن موطئه قد وطئه قبله آلاف الأقدام وأن من بعده في الانتظار ألا وإنهما رؤيا أحد ترك التواضع وترفع على من هو دونه إلا ابتلاه الله بالذله لمن فوقه ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء من تكبر فلم يتواضع فقد رمى بثقله في ثلاث خصال ملمومة أولها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها الفضل على غيرها وثانيها اذراؤه بالناس من حوله لأن من لم يستشقن الناس لم يتكبر عليهم وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا وأنا للمستكبر أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وثالث الخصال منازعة الله جل وعلا في صفاته إذ الكبرياء والعظمة له وحده لا شريك له يقول سبحانه في الحديث القدسي الكبرياء رداءي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم رواه مسلم ألا فليت شعري ألا فليت شعري ما الذي يحمل الكثيرين على أن يركنوا إلى العجب والأنفة وينأوا بأنفسهم على التواضع الجناح؟ الجناش يكون السبب في ذلك يكون السبب في ذلك فطرة يفطر عليها المتكبر في الدعي جبليتها وصعوبة الخلاص منها كلا كلا والله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم أم أن ذلك أم أن ذلك نقيصة يجدها المرء في نفسه ثم تيسد ثلمتها بعجب وفخر يحتال بهما على نفسه ربما يكون مثل هذا ولكن لمن جهل حقيقة الشرف والرفعة وأنها في التواضع لا في الفرار منه بحجة سد النقيصة أو قضاء الوطر يقول الصديق رضي الله تعالى عنه وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع ثم إن لم يكن الأمر لا هذا ولا ذاك فما الذي يحمل المرأة على ذلك هل هو الحسد والتشفي وحب الذات أم هو ثورة كثورة الخمرة تأخذ شاربها كل ما أخذ حتى ينتشي فاذا انتشاه عاود حتى يصير مدمنا فيستوي عنده حال الخمار والإفاقة وأيا كان ذلك فإن النأي عن التواضع سمة مردولة وخصلة مستهجنة ووسم تعلق به نار الحدادين لأن عين المعجب بنفسه تنظر من زاوية داكنة فهي تعمى عن الفضائل حتى يكون أسرع ما يتسرب الإيمان من امرئ هذه حاله كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم ويا لله العجب ويا لله العجب كيف لا ينظر امثال هؤلاء الى سيل الاسلاف من قبلهم وعلى راسهم امامنا وقدوتنا سيد ولد ادم ذن سب الرفيع والجاهل الوسيع فها هو قد نام على الحصير وابتسم في وجه من اوجعه ووقف الى جانب امراه في الطريق تشكو اليه وشرب مع اصحابه في اناء واحد وكان اخرهم شربا كما أكل مع أهل الصفة ثم دخل مكة في الفتح متواضعا ومشى في الأسواق والناس من حوله يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهذا خليفته الصديق رضي الله تعالى عنه كان يحلب لأهل الحي أغنامهم فلما بُئع بالخلافة طالت جارية منهم الآن لا يحلب لنا منائح دارنا فسمعها فقال بلى لا أحلبنها لكم واني لارجو الا يغيرني ما دخلت فيه ثم تلفاروق وما ادراكم والفاروق خطب بعد خلافته فقال اعلموا ان تلك الشده قد اضعفت ولكنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي على المسلمين فاما اهل السلامه والدين والقصد فانا الين لهم من بعضهم البعض وانني بعد شدتي تلك اضع خدي على الارض لاهل العفاف واهل الكفاف فلا اله الا الله احققه ما نسمع ام هو من نسج الخيال اهو فتون يتردد ام هي حقيقه اكتنفتها قلوب من يعرفون ما الدنيا وما الله عند الترمذي والحاكم ان جبير بن مطعم قال تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء ألا فليتنبه لذلك المغرورون المعجبون بأنفسهم وجاههم في حين إنهم بادوا الكبرياء كالح الوجوه ومن هذه حاله فلا يغتر، فلا يغتر بكونه يملك ألفا فإن عليه من الحقوق فإن عليه من الحقوق والتبعات ما قد يزيد على الألفين ألا وإن حسن الصورة وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يؤخر فإن جمال الوجه في قبح نفس كقنديل على قبر مجوسي وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت أخلاقهم غير حسان ومن قايت بين الجمال والفعال تبين له أن الملاحة بالقباحة لا تفي بالمقصود فلله فلله ماذا يعني لباس المظهر اذا كان المخبر عاريا باذيه للناس سواته يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ان من سر بانفته فليعلم ان الجمل اشد كبرا منه بل واشد منه ذلكم الطاووس الذي يمشي مشي المريح المختال يتصفح ذنبه وجناحيه يضحكه ضاحكا لجمال خرباله واصابغ وشاحه فاي فخر واي سرور فيما تكون فيه صوره البهائم متقدمه عليه فينبغي للعاقل اذا راى من هو اكثر منه سنا تواضع له وقال سبقني الى الاسلام واذا راى من هو اصغر منه تواضع له وقال سبقته بالذنوب واذا راى من هو مثله عده اخا قريبا فلا يحقرن احدا من المسلمين فكم من عود منبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به اذنه وقد قال ابن عيينه لو قيل اخرجوا خيار هذه القريه لاخرجوا من لا نعرف محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر, والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا أيها الناس لازلنا نؤكد بأن التواضع شأنه عظيم وأمره جسيم قد تكلم فيه أهل العلم والحكمة واجلبوا عليه بخيرهم ورجلهم بخيرهم ورجلهم من مبينين ما له وما عليه بالأدلة الشرعية فجعلوا منه التواضع المحمود والتواضع المذموم فكان من التواضع المحمود أن يترك المرء التطاول على عباد الله والترفع عليهم والإذراء بهم حتى مع وقوع الخطأ عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة رواه مسلم ومن ذلك أيضاً التواضع للدين والاستسلام لشرع الله بحيث لا تعارضه أيها المرء المسلم بمعقول ولا رأي ولا هوى ولا تتهم للدين دليلا صحيحا وأن تنقاد لما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وأن تعبد الله واثتماء مركبه وأن لا يكون الباعث على ذلك داعي العادة وأن لا يكون الباعث على ذلك داعي العادة وأن لا ترى لنفسك على الله حقاً لأجل عمل عملته وإنما تعلم أنك ترجو رحمته وتخشى عذابه وأنك لن تدخل الجنة بعملك وإنما برحمته لك كما ان من التواضع المحمود ايضا أن تترك الشهوات المباحة والملذات التمالية احتسابا لله وتواضعا بعد التمكن منها والاقتدار عليها دون أن توصف ببخل أو طمع أو شح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه أحمد والترمذي ومما يزيد الأمر وضوحا أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن المتواضع حقيقة هو المقتدر على الشيء لا عن تحصيله فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار الي أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا رواه أبو يعلى والطبراني بسند حسن أما التواضع المذموم يا رعاكم الله فهو التواضع أمام نصرة دين الله سبحانه والذي يسبب التقاذل وهجر النصيحة والذي يسبب التخالل وهجر النصيحه وهجر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخنوع امام الباطل والبعد عن نصرة الظالم والمظلوم حتى يكون من هذه حاله كالكوز المجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما ان من التواضع المذموم تواضع المرء تواضع لصاحب الدنيا والجاه والنسب رغبه في شيء مما عنده حتى يصبح عاله أمام المغريات فيفتن بها وعلى راس الفتن الناقضه للتواضع المحمود اتباع الهوى والانحراف عن المنهج القويم والغلو في الدين أو الغلو في التفلت من الدين وكذا الانحداث في الدين والاعتداء على الحرمات او الاستهانه بها كحرمه الدين والمال والنفس والعرض والعقل والبعد عن طاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من المسلمين فيما هو طاعة لله وعدم رد الأمور إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إضافة الى الاستهانة بعلماء المسلمين الربانيين وعدم الرجوع إليهم وذلك من خلال الاستقلال بالرأي دونهم أو الإحساس بالكمال الزائف الداعي الى الاستغناء عنهم وعن ما يحملونه من نور وحداية وإخلاص ووسطية يقودون من خلالها سفيلة المجتمع الى مرفع الأمان والفلاح المبين وحاصل الأمر عباد الله أن التواضع من أعظم ما يتخلق به المرء فهو جامع الأخلاق وأسها بل ما من خلق في الإسلام إلا وللتواضع منه نصيب، فبه يزول الكبر وينشرح الصدر ويعم الإثار وتزول القسوة والأنانية والتشفي وحب الذات وهلما جراء اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحسد اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحسد ونعوذ بك اللهم أن نجر بهما على مسلم سوءا.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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين